بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداوة ما بعد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قبل أن يكون نبيا طيب كان عنده ولد اسمه زيد زيد بن حاجفة تكلمنا عنه من قبل وأن زيدا سرق من قومه حدث غزو فأخذ من قومه ثم بيع في الصوف ثم وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس عبدا أصلا ولكن بيع وصار عبدا ولما عرف قومه مكانه ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفتدوه منه لكي يدفعوا مالا يشترونه منه فإن ولكن زيدا لم يقبل وقال أفضل أن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الوقت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نبيا لم, لم يبعث نبيا وفرح النبي صلى الله عليه وسلم باختيار زيد الله وخرج به في الناس وقال إنني إنه من اليوم زيد بن محمد وكان هذا معروفا عند العرب ينسب الولد لنفسه ثم هذا الولد يكون كالولد الحقيقي يعني إذا مات الرجل هذا الولد يارثه وإذا مات الولد هذا الرجل يرثه خلاص صار ولدا حقيقيا فإن وهذا كان يسمى عندهم تبنيا وبقي زيد رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كبره وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هكذا فإن وزيد معه ثم كبر, كبر زيد وأراد الزواج واختار له النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمته أميمة بنت عمّة النبي صلى الله عليه وسلم هي من سادة القوم هي بنت عبد المطلب اختار بنت عمته أميمة جيد عمّته اسمها أميمة والبنت اسمها زينب بنت جحش رضي الله عنها فما كانت زينب تريد الزواج من مثل هذا هي من سادات قريش هي من, من بني عبد المطلب من جهة امها ومن جهة أبوها كوليشية من جهة أبيها فإنه ولكنه كان أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت وأطاعت أمرا النبي صلى الله عليه وسلم لأن زيدا وإن كان في, في الكلمة يقال زيد بن محمد ولكنه ليس ابن النبي أصلا فهمنا وهي تعرف ذلك فقبلت بالزواج منه ولكن مر وقت وهي ليست سعيدة معه هي طرر في نفسها فضلا وهو ليس سعيدا معها أيضا فإن مر وقت ثم وقت ذهب زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستزنه في طلاقها يا رسول الله أريد أن أطلقها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسك عليك زوجك اتوقي الله إنتظر إصبر فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلقها فهمنا وأنها ستكون زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم من بعد زيد فاستحيى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأنه ابنه وكيف لرجل أن يتزوج, من أن يتزوج زوجة ابنه فهمنا هذا حرم في الشريعة ولكن هذا بالنسبة للابن الصلبي للابن الأصلي هذا حرام شرعا ولكن ليس للابن بالتبني فأراض الله تعالى أن يبطل حكم التبني أصلا وأن هذا الحكم لا يصح. وأن الولد الذي ينسب إلى رجل وهو ليس ابنا حقيقيا له أن هذا الولد ليس ولدا أصليا فلا ياخذ حكم الولد الأصلي ولا تحرم زوجه على الأبي ولا زوج الأبي عليه لماذا؟ لانه ليس ولدا حقيقيا وعند ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحشر رضي الله عنها بأمر من الله تعالى ونزل في ذلك قرآنه يذكر فيه اسم زيد رضي الله عنه صراحة في سورة الأحزاب قال المصنف رحمه الله زواج زينب بنت جحش. في هذا العام تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها وأمها أميمة هي عامة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها مولاه زيد بن حارثة وكان من أمر زواجهما وكان من أمر زواجها لزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها له. طيب كانت قصة ذلك أن النبي هو الذي طلبها لزيد طلبها تكون زوجا لزيد هو الذي خطبها له. فتأفف أهلها من ذلك. فأن تأفف أهلها يعني استكبروا هذا من العبيد. حتى وإن أصبح ولدا للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبني ولكنه كان عبدا فهم أصحاب شرف ومنزله. تعفف أهلها من ذلك لمكانها في الشرف العظيم فإن العرب كانوا يكرهون تزويج بناتهم من الموالي الموالي يعني من العبيد ما كانوا يحبون هذا ويعتقدون أن لا كفء من سواهم لبناتهم يعني لا يوجد ما يناسب بناته إلا من كان منهم يعني من ابن فلان ابن فلان ابن عم فلان هكذا من بينهم ليس من العبيد وزيد وإن كان رسول صلى الله عليه وسلم تبناه حتى وإن كان متبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا لا يلحقه بالأشراف فهمنا فكان قومها لا يريدون هذا الزواج، ولكن نزل قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيانة من أمره، لا يجوز لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله أمر أو قضى رسوله صلى الله عليه وسلم أمر لا يجوز لمؤمن ولا لمؤمنة الاختيار، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزواجها من زيد، فقبلت. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فلم يروا بدا من القبول لم يروا مهربا من أن يقبلوا ماذا من أن يقبلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليها زيد لما انتقلت إلى بيته أردته من كبريائها وعظمتها ما لم يتحمله لما دخل عليها زيد كانت تعامله بكبر أنا بنت فلانة أنا بنت فلان وأنت لست لست مكافئ لي فلم يتحمل زيد رضي الله عنه ذلك فاشتكاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب يشكو أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمله النبي باحتمالها قال تحمل قليلا واصبر عليها إلى أن ضاقت نفسه حتى يعني ازداد الأمر حتى قال يا رسول الله لا أستطيع الصبر أنت أمرتني بالصبر مرة ومرتين وثلاثا حتى وصلت إلى النهاية لا أستطيع أكثر من ذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعزم على طلاقها وقرر ذلك ولما كانت العشرة بين مثل هذين الزوجين ضربا من العبث أمل الله سبحانه نبيه أن يتزوج زينب. لما كان مثل هذا الزواجي لما كان استمرار مثل هذا الزواج نوع من اللعب نوع من اللعب بمعنى رجل لا يريد زوجه وهي لا تريده فما وبينهما هذا الطباق طيب فلما يستمر هذا الزواج استمرار زواج مثل هذا قتل للوقت لا فائده منه هذا رجل لا يحبها وهي لا تحبه هو لا يريدها وهي لا تريده فما فائده استمرار هذا الزواج فقد الله تعالى الطلاق لكي لا يستمر هذا الزواج الذي ليس فيه فائدة وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من زينب بعد طلاقها حسما لهذا الشقاق من جهة يعني لكي يقطع هذا الخلاف من جهة وحفظا لشرفها أن يضيع بعد زواجها بمولى من جهة أخرى هكذا لكي تنتهي هذه المشكلة ومن جهة أخرى من يتزوج زينب فإنه لا إلا أحد سيقبلها هم يقولون كانت زوج عبد فكيف لرجل أن يتزوج مراتا كانت متزوجة من عبد فقطع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الخلاف وتزوجها هو صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي من لوم اليهود والعرب له في زواجه بزوج ابنه ولكن كان النبي يخشى من ليس من زيد فزيد مؤمن، وسيفهم الأمر ولكن كان يخشى من اليهود ومن المشركين من العلو كيف لرجل أن يتزوج زوجة ابنه لأنه ابنه أمام الناس فإن والله تعالى أنزل في ذلك أن النبي كان يقول لزيد أمسك عليك زوجك يعني أبقيها عندك واتق الله واخفى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه ما ابداه الله وكان النبي يعلم انه سيطلقها ويعلم انه سيتزوجها لأن الله اخبره بذلك حينها ولكن كان النبي قلقا خائفا من من اليهود والمشركين من اليهود والمشركين أن يتكلموا واخفى النبي في نفسه ما ابداه الله كان يخفي في نفسه ما اظهره الله فبت الله حكمه بإبطال هذه القاعدة بت يعني قطع الله الحكم أنزل الله حكما يقينيا بإبطال التبني وأنه لا يجوز أن يكون الولد المتبنى كالولد السلمي فهمنا وهي تحريم زواج المتبنى بقوله لأن هذا المتبنى هذا المتبنى ليس ابن الحقيقية فزوج المتبنى لا تحلم فهنا كانت القاعده عندهم ان زوج المتبنى محرمه مثل زوج الابن الصلبي فبين الله ان تحريم زوج المتبنى هذا حكم ليس بصحيح وانها ليست محرمه وليست مثل الابن الصلبي قال الله سبحانه فلما قضى زيد منها وطنا زوجناكها لما قضى حاجته لما تزوجها ولم يجد منها ما يسره وما يسعده زوجناكها يعني زوجناك زينب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يكون هذا هو السبب واضح ظاهر لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم أدعيائهم الدعي هو الذي ليس من القوم هو منصوب إليه فهمنا يعني زيد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان دعيا يعني لم يكن ولدا أصليا بل هو يدعي لي وهنا كذلك في لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرى إذا قضى يعني حاجته منها وهو لا يريدها وهي لا تريده وكان أمر الله مفعولا ثم إن الله حرم التبني على المسلمين لما فيه من الإضرار حرم الله التبني عموما بعد ذلك لأنه لا فائدة فيه فهمنا؟ ولا فائدة أن يأخذ رجل ولدا ليس ولده فيجعله ولدا وأنزل الله تعالى في هذا ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما محمد صلى الله عليه وسلم ليس أبا لواحد من رجالكم أولاد محمد صلى الله عليه وسلم اربع بنات وليس أبا لواحد من الرجال عندكم مات أولاده الذكور وهم صغار ما وصل أحد منهم إلى البلوغ لكي يكون رجلا <تصفيق> تأخذه تربيه لا بس ولكن لا تسميه باسمك لا تقول هو فلان ابني فلان ابن فلان لا بل هو يكون معروفا هو ابن فلان ومات أبوه وهو صغير وأنا ربيته لا لا لا لو كان يعني عند الله تستطيع يعني أنا يكون عندك يعني على أولاد وعند الأخص يعني, يعني نعم كنا تأخذه تأخذه ولكن ما حكمه لا تجعله ولدا يعني إذا كانت لك بناته إذا كانت لك بنات يجوز له الزواج منهن وإذا يجوزه لا يجوز له الميراث لا يجوز له أن يرثك وإذا هو تزوج ثم مات أو طلق أنت يجوز أن تتزوج زوجه لأنه ليس ابنًا صلبيا ليس ابنًا أصلية فهذا هو وحرم الله التبني حرم الله أن نقول هو ابني ما حرم التربية لا بأس خذ هو ربه ولكن تعرف وهو يعرف أنه ليس ولدا. فما لا نسميه ابنه؟ قال ومن ذلك الحين من هذا الوقت صار اسم زيد بن حارثة صار اسمه زيد بن حارثة كانوا ينادونه من قبل زيد بن محمد انتقل إلى اسمه الأصلي رجع إلى أصله وأبدل بذلك جيد ومن الفوائد أيضا. ان الله سبحانه وتعالى اعطى زيدا مكافاه أنه ذكر اسمه في القران فبقي اسم زيد في القران قرانا يتلى إلى يوم القيامة وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه قال وأبدل الله تعالى أو أبدل زيد بذلك أن ذكر اسمه في قران يتلى على مر الدهور والاحوان فما فلما قضى زيد منها وطلى لا بدلا من هذه الزوجة وبدلا من هذا الزواج أعطاه الله تعالى الله تعالى كافأهما طيب أعطى زينب أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كان إصلاحا لما حدث لها أن زوجت من شخص أقل منها في الدرجة وكافأ زينب رضي الله عنه بأن ذكر اسمه في القرآن فبقي اسمه إلى يوم القيامة موجودا في المصحف يذكره الناس ويقرعونه وهنا أصحاب التاريخ وأصحاب المقاصد الخسيسه يضعون بعض الكلام هنا طيب لا فائدة من ذكره اصلا ولكن المصنف رحمه الله تعالى هنا ليرد عليه لأن هذا الكلام ربما تسمعه في بعض المصادر تسمعه في التلفاز تسمعه من بعض المتكلمين فهذا كلام ساقط لا قيمة له ولكن يذكر يقال فكيف نرد عليه هو ذكره هنا ليرد عليه فقط فيقول يقول المواجهون وذو المقاصد السافلة أصحاب النية السافلة السيئة القبيثة يقولون في هذه القصة أقوالا لا تجون إلا ممن ضاع رشده يقولون أقوالا هذه الأقوال لا تصح إلا ممن فقد عقله ممن ضاع رشده يعني عقله وذكاؤه ولم يفتح حقيقة ما يقول فإنهم يقولون هنا في هذه القصة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم توجه يوما لزيارة زيد فراى زوجه زينب مصادفة لأن جيحة رفعت الستر عنها يعني يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى زيد وبينما هو ينادي يا زيد هبت الريح وكان على الباب ستاره فتحركت الستاره فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زينب في الداخل فهمنا؟ فوقعت في قلبه فأحبها عندما راها هكذا يقولون فقال النبي سبحان الله هكذا يزعمون فلما جاء زوجها ذكرت له ذلك لما جاء زوجها زيد قالت إن النبي جاء وناداك. طيب. وفي هذا الوقت هبت الريح فكشفت السطر فرآني فقال سبحان الله فقال زيد لعله يحبك أنا أطلقك لكي يتزوجك هذا أيضا كلام عجيب فرأى من الواجب عليه فراقها فتوجه وأخبر رسول صلى الله عليه وسلم بعزمه يعني بنيته أن يطلب فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك القصة وهذا مما يكذبه يعني هذا قول باطل هذا يعني عقلا لا يكون وعادة لا يكون فهمنا؟ وهذا مما يكذبه أن نساء العرب لم تكن قبل ذلك تعرف ستر الوجوه. طيب العرب قبل ذلك لا تعرف الحجاب لم يكن النقاب موجودا في العرب طيب ما فائدة ذلك فائدة ذلك أن زينب هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم تربى النبي معها هو يعرفها منذ كانت طفلة وهو يعرفها في كل حياتها ولم تكن بنقاب لكي نقول كانت مستترة كان يعرفها وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزواج منها لماذا زوجها إلى زيد فعنا لو تزوجها هو من البداية ما منعه مانع فزينب بنت عمته أسلمت قديما ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فكيف لم يرها وقد مضى على اسلامها نحو عشر سنوات وهي بنت عمته يعني هي بنت عمته هي من أسرته هي معه بدون شك هو يعرفها وبدون شك هو رأها كثيرا ولم يكن الحجاب مفروضا فكيف نقول إنه لم يرها إلا حينما رفعت أجريح الستر مصادفة يعني كيف نقول ارتفعت الستار فرأى زينب وهذه أول مرة يراها هذا بعيد جدا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي زوجها زيداً. فلو كانت له رغبة فيها رغبة حبنا وعشق لا تزوجها هو لو أنه كان يريدها من البداية لماذا يزوجها إلى زيد ثم تطلق ثم يأخذها ولا مانع يمنعه من ذلك ومن منا يعني وعقلا من يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمته أريد الزواج من زينب وعمته تقول لا وافق؟ يعني من يظن هذا هذا شيء شيء ثاني وهو مهم أيضا إنه إذا قيل لزيد إذا قيل لرجل من الناس لا نقول هنا في هذه القصة إذا قيل لرجل من الناس إن فلانا صديقك أو أباك إن فلانا وهو أبوه إن فلانا أباك ينظر إلى زوجتك أو نظر إلى زوجتك أو كذا مثل هذا لم يصدق فهمنا تقول المرأة مثلا لزوجها أبوك يأتي إلينا وينظر إلي وهو يعني نظرته غريبة الابن لا يصدق أن أباه يفعل ذلك فهمنا فهذا زيد هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم رباه فكيف يكون هذا هذا بالنسبة للناس العاديين فما بالك لو كان نبيا ما بالك لو كان شيخا من الشيوخ نقول الشيخ فلان هو نظر إلى النساء أنت تقول هو شيخ محترم كيف يفعل هذا فما بالك لو كان إماما ما بالك لو كان نبيا فالأمر أعظم فهذا لا يكون يعني حتى العقل لا يقبله من منا يتصور السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول لقومه إنه مرسل من ربه ويطلع عليهم صباح مساء أمر الله تعالى بقوله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم وفي آية سورة طه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم ظهرة الحياة الدنيا فكيف يكون النبي هو الذي يعلم الناس أنه لا يجوز أن ينظر أحد إلى زوج أحد فهمنا ثم هو يفعل ثم هو بعد ذلك يدخل بيت رجل من متبعيه وينظر إلى زوجه مصادفة ثم يشتهي زواجها إن هذا لأمر عظيم تشعر به صدورنا فهمنا؟ تشعر به صدورنا هذا أمر عظيم يعني تحس به القلوب ولو حدث أمر مثل ذلك من أقل الناس لعيب عليه يعني لو حدث مثل هذا من أقل الناس من الناس بين الناس العاديين لكنا نعد ذلك عيبا، فكيف بمن اجتمعت كلمة المؤججين على أنه أحسن الناس خلقا وأبعدهم عن الدناية وأشدهم ذكاء وفراسة؟ كيف نقول هذا في أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم وأبعد الناس عن الدناية؟ الدناية أي صفاته؟ السيئة الصفات الدنيئة النبي هو أبعد الناس عن هذه الصفات القبيحة وأشد الناس ذكاء وفلاسة حتى مدحه الله تعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم كيف نقول هذا حتى إن الله سبحانه مدح النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم ما قالها له شخص هذا مدح الله له فكيف يكون هذا الوصف من للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذه الخرافة مما يلتحق بخرافة الغرانيق. لا شك أن هذه الخرافة خرافة يعني قصة خيالية ليس لها أصل. قال مثلها مثل ماذا مثل قصة الغرانيق؟ ونحن تكلمنا عن قصة الغرانيق من قبل. وهي ماذا؟ وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم وفيها أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة فإن قال أو, أو روى هؤلاء الكذاب هنا رووا ماذا أن النبي قال أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لتلتجه فإن يقول هذه قصة باطلة مكذوبة تلحق بأختها بقصة الغرانيق الباطلة المكذوبة التي مرت بنا من قبل لا شك أن هذه الخرافة مما يلتحق بخرافة الغرانيق وضعها أعداء الدين ليصلوا بها إلى أغراضهم والحمد لله قد ناقضت النقلة والعقلة الحمد لله هذه قصة باطلة نقلا نقلا يعني اسنادها ليس ليس لها اسناد يذكر ليس لها اسناد يصح وهي مناقضة للعقل أيضا فلم تبقى شبهة في الحقيقة فلم تبقى شبهه في لم تبقى شبهة في أن الحقيقة ما نقلناه لك اولا الحقيقة هي ماذا هي كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اوحي إليه أنه يتزوج زينب وهو كان من ممن ليس من المسلمين من اليهود ومن المشركين أن يقول تزوج زوجة ابنه ليس الحياء أنه تزوج زينب المشكلة في ماذا أن يقول إنه إننا لا نتزوج بنات أبنائنا فكيف له أن يتزوج زوجة ابنه نحن لا نتزوج زوجات أبنائنا فهمنا ولكن كان هذا لحكمة كما قلنا وهو بيان بطلان التبني وأن الابن الذي ينحق بالقوم الابن المدعى إلى القوم وهو المتبنى لا يكون بمنزلة الابن الصلبي متقن وهذا هو الذي يستفاد من القرآن الشريف في قول الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه أنعمت عليه بالتربية أنت الذي ربيته أمسك عليك زوجك أنت تقول له أمسك عليك زوجك يعني أبقيها عندك لا تطلقها واتق الله وتخفي في نفسك من الله مبديه طيب ولو كان النبي يريد الزواج منها هل كان يقول له أمسك عليك زوجك أبقيها عندك لو كان يريد كان إذا جاءه زيد يقول سأطلق زينب كان النبي يقول نعم نعم ما فعلت طلق بسرعة ولكن ما قال له هذا قال ابتقي الله أمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه أنت تخفي يا محمد صلى الله عليه وسلم في نفسك شيئا الله سيظهره ما هو ما هو الشيء أن الله أوحى إليك أنك تتزوجها هذا بوحي من الله النبي يخفي هذا في نفسه لا يريد أن يظهره فنزلت الايات التي تجعله يظهره فتخفي في نفسك ما الله مبديه انت تخفي شيئا الله سيظهره وتخشى الناس والله احق أن تخشاه انت تخاف من الناس والله اولى بالخشيه والخوف فلما قضى زيد منها وطلا وطلا يعني غرضا لما قضى زيد غرضه منها تزوجها فلم تصلح معه زوجناكها زوجناها ولاحظ ما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم تزوجت قال زوجناكها الله تعالى هو الذي زوجها فهنا هو الذي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم فهمنا وهي كانت تفتخر بهذا كانت تقول لزوجات الأخريات أنتن زوجكن أولياءكن كل واحدة زوجها أبوها عمها وليها أما أنا فزوجني الله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج انظر إلى العدلة إلى السبب لكي لا يكون على المؤمنين حرج ضيق شيء في النفس في أزواج أدعائهم إذا قضوا منهن وطرى وكان أمر الله مفعولا لكي لا يكون على المؤمنين ماذا حرج في أزواج أدعائهم في أزواج من الأدعية الداعي هو الذي ليس ابنا حقيقيا ولكن يدعى إلى أبي أو إلى رجل إذا قضوا منهن وترى يعني إذا طلق هذا الداعي زوجته فهذه ليست محجمة على الأب لأنه ليس أبدا حقيقيا له وكان أمر الله مفعولا أمر الله تعالى سيكون بلا شك والذي أبداه الله هو زواجه بها الذي أظهره الله هو ماذا هو أنه سيتزوجها صلى الله عليه وسلم سيتزوج زينب ولم يبد غير ذلك وهذا القرآن أعظم شاهد أعظم شاهد يعني وتخفي في نفسك ما الله مبديه أنت تخفي شيئا الله سيظهره ما هو الشيء الذي أظهره الله أنه يتزوج زينه هذا هو الذي أظهره اذا لم يكن هناك شيء في القلب وأحبها فقال سبحان الله ليس هذا ولو كان كذلك لاظهره القرآن. بنص الآية تخفي في نفسك ما الله مبدي. أنت تخفي شيئا الله سيكشفه ويظهره أصلا.